مكتبة شنوا الصوتية شعاع من النور للجميع. شنوا أكبر مكتبة الصوتية على مستوى كردستان والعراق كسائر المكتبات العالمية تحتوي على مئات المصادر في مجالات المعرفة المختلفة باللغات الكردية العربية والإنجليزية علاوة على إعادة تحضير البرامج الدراسية الجديدة سنويا وبصورة صوتية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر وتسجيل مصادر علمية للطلاب المكفوفين في الأقسام المختلفة في الجامعة بنفس الوقت فإنها تسجل مجانا وبنوعية جيدة نتاج الشعراء والكتاب والمترجمين او الراغبين بنشر نتاجاتهم الكتابية صوتيا شنوا مش مشعل توعية المكفوفين الرائد في مجال الدراسة والثقافة والمعرفة للجميع للطلاب والقراء المكفوفين والراغبين بالقراءة بصورة صوتية إذا أردتم الاستفادة من مكتبتنا، بإمكانكم زيارتنا على العنوان التالي اتحاد مكفوفي كردستان، المركز العام في سليمانيا، شارع 60 متر، مقابل بولينج سنتر، رقم الهاتف